زيعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا يوم ترجف الراسفة تتبعها الراضفة قلوب يوما يثوا وجفة فَصَارُوا خَاشِعِينَ يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَذْرَةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ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 وَاهْدِ يَا كَيْلَا رَبِّكَ فَتَقْشَى فَأَرَى آيَةَ الْكُبْرَى فَكَذَّبَ وَعَصَى ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى فَحَشَرَ فَنَادَى فَقَالَ إِنَّا رَبُّكُمُ الْعَلَا فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءِ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَرْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالارْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّارِقُ يَوْمَ الْمَغْرِبِ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 وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَلَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّا لَمُرْسَاهَا فِي مَأَنْتَ بِنْ ذِكْرَاهَا إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَا إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها